وَإِن كُنْتَ لِلدِّينِ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَالدَّارِ الْآخِرَةِ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا وَإِن كُنْتَ لِلدِّينِ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَالدَّارِ الْآخِرَةِ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ إِن كُنَّ أَجْرُ